إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَقَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفراً عنهم سيئاتهم ولن يزيّن لهم أحسن الذي كانوا يعمرون ووصينا الإنسان بوالده وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 ولَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّكُمْ نَامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُنَّ الْمُنَافِقِينَ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 السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إن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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ مَا يَشَاءُ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ورقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما تخلت من دون الله أوثنما ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم قيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وما أوانكم وما لكم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 وجعل في ذريةه النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين. الله